o meu irmão, وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنال وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت عيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يحلمون وآية له الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمناهما قد الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبح إلى حين قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم الا كانوا عنها مغرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما عزقكم الله طالبا I'm gonna be como hace